وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خير وأتوم وأتوم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغو عرض الحياة الدنيا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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الظمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا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 وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت أخواتكم أو بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة